ولئن ألتهم من خلق السماوات والأرض وذخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد. ولئن من خلق الشمس ليقولن الله فأنا يؤفكون لا الله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 الأكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة إلا له ونعب وإن الدار الآخرة الحيوان لو كانوا يعلمون فَإِنْ يروا أَوَلَمْ جعلنا أَنَّا جَعَلْنَا حرما آمنا ويتخطف الناس من النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ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 كانوا أشد منهم قوته وأتولوا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يرد الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرم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 ما يعيده وهو الذي يبدئ الخلق ما يعيده وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو القوي علي وله المثل الاعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وَبَيْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ فَيْضٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتيتم من زكاة تُرِيدُونَ وجه اللَّهِ هم الْمُضْعِفُونَ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 إلى اللياح مبشرات وليذيطكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات مِنَ من الذين وَكَانَ وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح سَحَابًا سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فِي في كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُ إِذَا فترى الوقت يقروج من خلاله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 ولئن أرسلنا ريحا فرعوا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصوم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الموت عن ضلالتهم الله الذي خلقت من طاف ثم جعل من بعد طاف قوة ثم جعل يَوْمَ وَقْتُ وَشَيْبَة يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تقوم السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُخَفَّجُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ولكن كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفه الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتقون ولقد في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله اصبر ان وعد الله حق ولا يثقلنك الذي لا يطيق قَالُوا ادْعُ نُطُونَ الزَّجَاذ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ أَلَهْرِقَ عَلَى دَمٍ رَبِّهِمْ وَهُنَالِكَ هُمُ المسلحون. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لهو عن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض وراسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دار آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولي من لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك بوالدي حملته موهنا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر, اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وطاحبهما في الدنيا معروفا واستبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبركم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم اصطال حبة من خردل فتكن في صخرة.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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وأطد في مشيك وأغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله شخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسوى عليكم نعما ظاهرة وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيلنا ما أنزل الله صالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان ندعوه إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه لِلَّهِ الله وهو محسن فقد استمسك بالعرض المسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات متعهم طليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن زالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو خلق السماء والارض وسخر سألتهم من خلق السماء والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله وللحمد لله يبان أكثرهم لا يعلمون ولان سألتهم من خلق السماء والارض لا يقولون الله قل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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبعر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنف واحدة إن الله سميع مطيف ألم تر أن الله يولج الليل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 لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كفور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 والغيب والشهادة العزيز الوحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وهم لا يستكبرون الله تتجات جنوبهم عن المضادع يدعون ربه خوفا وطمعا مما رزقنا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبطرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع النبي كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم يا أيها النبي اتقنا ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واستبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون قبيرا وتوكل على الله وتفى بالله ما جعل الله لرجل من طلبين في جوفه وما جعل أزواه وما جعل, جعل من وما جعل يقولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يا يدعو السميع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم ليعيذوا يظاهرون من ان امهاتكم وما جعل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 I فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله وفودا بما تعملون قبيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله يارجوم الزج واروه وبلوت القلوب الحناجر وبلوت القلوب الحناجر وتهن بالله يظنون هنالك رز لي المؤمنون وتزلزل شديدا واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا هو را ويقال طارفة منهم يا أهل يسرب لا مطام لكم فربعوا ويتأذن النبي يقولون إن كوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم تئلوا الفتنة لآتوها وما تلفتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبلنا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل وَإِذَا النَّاسُ ظَلَمُوكُمْ إِنَّا قَلِيلًا هُنَالِكَ قل الَّذِي يُعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَدَّاعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِطِينَ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ لا يحتون البذ إلا قليلة أشحثا عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم يجرون إليك تدور أعينهم كالذي يوشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف حداد أشحة على الخيل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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بسلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان رسولا فروا بريضهم لم ينالوا خيراً وقفل الله المؤمنين القتال وكان الله غوياً عزيز. وَطَاغَتْ فِي قُلُوبِهِمْ نُفُورٌ بَخِيْرًا تَفْتَرُونَ وَتَحْسِرُونَ فَرِيضًا وَأَوْرَثْتُكُمْ أَوْضًا وَذِيَارَهُ وَأَمْوَالَهُ وَأَرْضًا لم وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كل جعلين أمتي كن وأسلحتن تراهن جنا وإن كنتن تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدت له محسنات فإن الله أعدت له محسنات أجر عظيم يا نساء كان ذلك على الله كثيرا ومن يقلت اتمن كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرا مروتين وأعتدنا فختيا اجرا مره واعدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لتنك احد بِالْقَوْلِ فَيَضْمَعُ في فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا صُلْحًا مَعْرُوفًا في فِي بُيُوتِكَ وَلَا تَبَرَّجَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ ذِلِكَ هُوَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وابين الزَّكَاةَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ تطويرا وانكرن ما يتلى في موتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 فَإِنْ مَنَّ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَزْعِيَائِهِمْ لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَزْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 يَهْدِيهِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كليما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 فات ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عذة تعتدونها فمتعوهن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 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إِنْ أَرَادَ النبي أن يتنكحها خالفة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت, وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَأَن لَّنَّا مَا ضَرَبْنَا عَلَيْهِم فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَي لَّا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا